قالوا أَوَلَمْ تَكُوْ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدُعُوْا مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى هُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ تَصْبِرْ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَأَسْبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى الْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُل لَّمَّا تَذَكَّرْتُمْ